قد لا اسألك رب القضاء ولا كني اسألك اللقصة في رفيزة في رفيزة اللهم اعزنا في مصيبتنا ونحنا وقل من تشاء شاء شاع تشاء وتعز من تشاء شاء ش شاع ش من تشاء شاء ش شاع شاء قلو ل بعددي من أف بينينكتفليه ماقي ف ما شك وقي ونري وأسلم على سيدنا محمد خير من سجد و كان اقوى الناس على الصلاه صرا الله اكتسابة وجهة لم يسوق زيبا زيبا زيبا زيبا زيبا زيبا زيب أنا على الطاعة طاعة شخصة لم سقا ز ولم ف فك فقالبي تات أ لم يرفع خ ق ص على ف على الح قال إ لا ان فكى صف الله بهذا القتل فكان شد تاسبنا وأقوى الناس بتاعنا أمو الأنبياء ثم الصالحون وهم الأنسل فالأنسل فالأنسل, فالأنسل, فالأنسل, فالأنسل. اللهم صلي وسلم وسلم ذلك عليك سيدي أبا القاسم يا أصلا الله وذكر الاخوه في بيان والدوام السلام عليكم من قره الله وبركاته احييكم بكم لهذه الليله القرانيه المباركه معكم معكم الذين لا تشكل كان ليله عذاب عذاب فنام الليل ليله لنت حتى اذان الفجر تحيا الليله احلى تكريم لروح الطاهره انت النهارده نقارئ امام الايمان ونتسقت القراء في القراءه النوريه في صوته والجرمي بالروحي وحصر في اخلاق صاحب هذه الشيخ الشيخ محمد عطيه الراعي والعليا push of قال الشيخ محمد علي عاشق ناصر عوض عارض الزبادي قريب قديمة القار الشيخ يسري عصي العزيز أبا أباي والصديق محمد الخبرة المعاظرة العربية العربية العربية القار الشيخ حافظ رحمه الله إنقطع عبارته قط قط قط قديمة القار الشيخ محمد رزق بالسمية سمية القار الشيخ خاصي توفي محمد عز في مدينة وهذا هذا عرض وليس كل لافاني مثال وجد اذكر جميع القراء ورساله الليله ذكر اسماء الشاد القراء جميعا واشكر الساده موظفي شؤون القراء والدار والمذيعين وقصور بيوت جميعا على مشكور اصحاب جمهوريه مصر العربيه عربيه يقدم بعض المواد الصوتيه الشيخ حسين موافي على الجميع يا جمال طيب الكريم الان كوثلة المغيظة الحضرة في هذا اللقاء منهم من حضر ومنهم من ينتظر يأمنى في الانتظار عبادة القراء في اتحاد الإزاعة والكسلسون العربي وكما كنت لحضراتكم اثنى الليلة ليست سبب الثانية واثنما الليلة منفتة حتى ازام الفجر اقتلاوة الآخر بآية اللقاء الذي ادخل مولا عن فراجين ان يدت بلقه بكل خطلة النار وعدها وكذاه الله عنه يخير الجزاء على ان قطع هذه المتابات لأن يشارك على علم على الراديو الجداعي الشهير الشهير الذي يعرف عرف الذي يقر القرآن وعلقه الله صوتا يثني في الاذن كذوي نحف الحديثه عارفه بنا القاري خارق الشيء شيخا القداني كان قارئ في اللون العربي والتقيم بالترجمه بالله يتحدث مشهور عن نزل علينا السلام عليكم يا مساء الخير انا بودي عقوب المحقق <تصفيق> الله Thank you. واخيرا وصلت وقيل للذين ni na I know I'm not hot Oh my So we got here Damn يلا يلا يلا الله <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> left yeah. لا لا لا لا لا الذين <التصفيق> صنعوا الله وعلى الله وعلى ربهم يتوكلون اللهم من علينا بنافذة الصدر والسلوان وأنت وربي وربي وربي من سورة النحفة علينا العرب القرآني وربي الشريف قريبة أمام الشيخ سيطاها أمامي من فهيون مش شركة على في المقهار في, في المنطقة وجميع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 أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ أَعْبَدُهُمْ جميعا ان شاء الله لو حبين اسمع كل ما وجبين مش عارفينه من ذلك فنعايز عبيدنا تدل جميعا ليش عارف الله